بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى النور يقدم دكتور طلعت واشرفنا محمد العابد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا راب ليدرشيب حاضر رحم الله في المقدمه لكي صرحا بذلكا اسمها فالمراسم لاثنا عالم اورد سيوات الثرميدي الذي ديال زياره في ذكر 491 اسما من الاسماء التي صرحت بها وهي على الصحيح مدرجه ولكن هو جرى على صحها جرى جرى صرحا على هذيب قال الملك الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا مهين المتصرف في خلقه بما يشاء من الامر والنهي والاعزاز والابلال والاحياء والاماته والهدايه والاضلال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين لا راد لقضائه ولا مضاد لامره ولا معقب لحكمه الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين له ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير بسم الله عز وجل الملك كما وصف نفسه سبحانه وتعالى والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفاتحه ملك يوم الدين ولذلك لانه يظهر في يوم القيامه الملك لله سبحانه وتعالى بلا شريك ولا منازع ولا حتى ان يتم بمجرد الاسم وهو عز وجل ملك الدنيا والاخره ومالك الدنيا والاخره والملك من الملك وهو السياده والامر والنهي الله عز وجل له الملك وله الملك اسم المالك من الملك واسم الملك من الملك وقد يكون الانسان ملكا ولا يكون مالكا كالملوك والرؤساء والكبار يكونون ملوكاً بمعنى يأمرون وينهون ولا يلزم ان يكون ملكا مالكا لمن يأمره وينهاه بل يكونون احرارا ليس ملكا له ولكنه ملك عليهم وقد يكون الانسان مالكا لاشياء ولا يكون ملكا ليس له امر ونهي كما له منزل مثلا وله اثاث وله مال فهو مالك لهذه الاشياء وليس ملكا يامر وينها وانما الذي يعني توصف الرب سبحانه وتعالى به من صفه الملك كمال ذلك فله الملك التام وله الملك التام سبحانه وتعالى فهو مالك كل ذرات هذا الوجود ما من ذره تخرج عن ملكه سبحانه وتعالى عن ملك عز وجل وهو الامر الناهي فيها بما اراد باوامره التي تنفذ وتكون بلا اراد ولا معقب وهذا الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله يقول الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء الحق لان من ثواه انت تم بالملك فليس ملكا حقيقيا وقد ذكر الله عز وجل بعض عباده بصفه الملك ولكنه ليس ملكا حقيقيا كما ذكرنا بعضهم سماه الله بذلك ووصفه بذلك بالحق الذي شرعه واذن فيه سبحانه وتعالى مع كمال عبوديتهم لله عز وجل كداود وسليمان وذي القرنين فقد وصفه الله بالملك كما قال عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة وقال عن سليمان هذا عن داود وقال عن سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وإن كان الأكمل في منازل العبودية عند الله عز وجل من لم يتصف بهذا الاسم ولذا لما يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون ملك النبي وبين ان يكون عبد الرسول واستشار جبريل فاشار اليه ان تواضع فاختار ان يكون عبد الرسول فعاش عليه الصلاه والسلام بلا وبههه الملك ولا سلطانه انما كان ياكل كما ياكل العبد ويلبس كما يلبس العبد يلبس يوقع ثوبه ويخطف نعله عليه الصلاه والسلام ويعتقل الشاة وتأخذ الجارية بيده فتنطلق به حيث شاء وليس له بوابون على الدوام ولا حجبه ولذا كان خلفاؤه الراشدون على هذه الصفه وكان الملك في امتنا نقصا ليس كمالا وذلك اتباعه عليه الصلاه والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام تكون الخلافة فيكم ثلاثون سنة ثم تكون ملكا فجعل الخلافة التي أعلى قدرا وأرفع شأنا ثم بعد ذلك يكون الملك فنقول وضع الملوك تمهوا الله عز وجل ملوكا قد كانوا بالباطل كما قال عز وجل ألم تر إلى الذي حاج في إبراهيم في ربه أن آته الله الملك وذكر ملك فرعون سبحانه وتعالى قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي لكن كلا النوعين من المتوائ ان كان بحق او بواطن اي باذن من الشرعي او بغير اذن منه ففي الحقيقه ليس ملكا حقيقيا وانما بدايه الانسان العجز والفقر ونهايته كذلك فلا يستمر الملك لاحد ولا يبقى لاحد كما لم يبق لمن سبق ولا بد ان ينتقل لمن بعده لا بد ان ينتقل لمن بعده ولذا كان التعلق به تعلق بظل زائل وشيء زائل يزول مع مرور الوقت ولا بد وهو حتى في اثناء ملكه لا يستطيع ان يأمر وينها الا ما ارادن الله سبحانه وتعالى فيه هذا من الناحيه الكونيه القدريه فلو امر احد الملوك بامر لينفذ ولم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك الامر ما نفل ولا كان ولا وقع وانما هو عز وجل مالك الملك ولو اراد ان يحفظ الملك منهم ملكه اراد الله نزعه منه لابد ان ينزع ولا يستطيع ان يبقى قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك القهر انك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى هو الملك والمالك لكل ذره في هذا الوجود وهو وحده متفرد بذلك وهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه شرعا ولا قدرا فإذا حكم الله بحكم قدري كوني وقع وكان ولا بد ان ينفذ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون حكمه يجري على البلوغ والعجيب على الغني والفقير على الصغير والكبير على من في السماوات ومن في الارض له ملك السماوات والارض امره نافذ في هذا الملكوت الواسع وكلمه ملكوت فعروس من ملك بمعنى له ملك السماوات له ملكوت السماوات له ملك السماوات والارض له ملكوت كل شيء بيده الملك وبيده له ملكوت كل شيء له ملك كل شيء سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه اذا امر بامر فلا شريك له في ذلك الامر ينفذ امره ولا يحتاج الى معين لينفذه الملائكه تحت ملكه وفي ملكه عز وجل لا يعينون الله كما يظن البعض وانما اعمال الملائكه تنفيذ لاوامر الله وبقوه منه سبحانه وهو الذي قواهم واعانهم وهو الذي قدر ذلك واراد وهدا كما اخبر عز وجل عن نفسي لا معين له في ملكه سبحانه وتعالى من مظاهر ملك الله سبحانه وتعالى انه يتصرف في خلقه بما يشاء مر الامر والنهي كما ذكرنا هذا الـ الـ الامر الشرعي الامر والنهي الامر الشرعي لا معقب لحكم الله فيه شرعا بمعنى انه لا يجوز لمن يؤمن بالله عز وجل ان يرى لاحد من الخلق ايا من كان حق التعقيب و القول بعد امر الله عز وجل فلا يجوز لاحد ان يرى لنفسه او لغيره او لاحد من الخلق حق القبول او الرفض او ان يمضي ذلك الحكم او لا يمضي بل من راى ذلك لنفسه او لغيره فقد خرج من مله الاسلام لانه اقر بمنازعه احد لله عز وجل في حكمه الشرعي وانما يرى كل مؤمن لزوم القبول والخضوع لكل مخلوق اذا حكم الله بحكم شرعي كما انهم تحت حكمه القدري الكوني فالله عز وجل لا معقب لحكمه قدر لا يوجد ولا يكون اذا امر الله بامر كان انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يعز من يشاء ويذل من يشاء كان ديم من يشاء ويذل من يشاء يميت من يشاء ويحيي من يشاء لا معقب لحكمه في ذلك ابدا وشرعا لا معقب لحكمه لا لم يشرع الا ولم يجعل الله عز وجل لاحد ان يشرع للناس من دونه عز وجل ولا ان يعقب على حكمه اذا حكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن, ان يكون له الخيره من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس الا ابلاغ حكم الله ولذا اتفق اهل العلم من اهل الاصول وغيرهم ان الحكمه في الحقيقه هو لله وحده لا شريك له لان ذلك لمعنى الملك والله وحده هو الملك وهو سبحانه وتعالى المالك ولذلك اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم انما صارت واجبه لان الله امر طاعته ولان الله المزم الخلقه باتباعه فهذا حكم الله وهو عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى وانما طاعه الرسول وجبت طاعه لله سبحانه وتعالى قال عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال عز وجل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي قال عز وجل واتبع ما يوحى اليك من ربك فهذه هذه كلها تثبت ان الحكم لله فالحكم هو الله عز وجل لأن ذلك بمعنى الملك فهو لا معقب لحكمه عز وجل لا شرعا ولا قدرا كما ذكرنا لم يجعل الله لأحد أن يعقب على حكمه لذا نقول أن من يرى أنه يجوز للناس أن يسألوا أتوافقون على حكم الله أو لا ويرى ذلك حقا لهم فهذا خروج عن ملة الإسلام ومناقضة لأن لما يعتقده كل مسلم من أن الله هو الملك الحق سبحانه وتعالى وأن بيده الملك وأن الملك لله وأن الله هو ملك الناس كما يكررها ويقررها كل مسلم حين يقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس بل هذا كما يأتي من معاني ربوبية الأصلية في الأساسية فالله عز وجل هو الملك الذي يقرر لا ملك في الحقيقه ثواه وانت ثم غيره بالملك فانما هو على سبيل المجاز وكذا الملك في الحقيقه ليس ملكا حقيقيا لاحد من الخلق اذا تامل العبد حال بدايته ونهايته وقبيل بدايته بشهور بسيطه وبعد عيده نهايته كذلك نقول بلحظات يظهر للانسان أنه لا يملك كما أنه ليس بملك لا يوجد ملك حقيقي إنما العباد فقراء ضعفاء كما وقف الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فلو تأمل الإنسان حاله وهو نطفا وقبلها وهو في صلب أبيه وهو ويضى في بطن أمه أن يملك شيئا في هذا الوجود ثم يولد عاريا ضعيفا عاجزا فقيرا الى كل اسباب حياته لو ترك وشانه لهلك في يومه او ليلته او لو بقي لحظات بعد ذلك لا يوجد به عقل يفكر ولا قلب ينبض ولا يده تمشي ولا رجله تمشي انما يصرخ باكي طالبا لاسباب حياته ولا يملكها في الحقيقة أحد بل يجري الله عز وجل سبب حياته شهورا طويلة من سدي أمه وخروج ودخول نفته الهواء لا يملكه والله أحد بل يعني يوجد في الطفل شيء من أسباب وحد أن الطفل وليدا عدم تمثل دقيقتين لماذا لم تتمدد اسباب الله اعلم يا حضره ولكن الذي ندري انه لن يتمكن من اخذ النفس ما فتت بعد ولادته بالحفاض لا يستطيع احد ان يغير هذه التغيرات اللحظيه تاع الولاده حتى يتمكن الانسان من ان يتنفس الهواء والله لا يملكه الانسان ولا يملكه الطبيب ولا تملكه الام التي تصرخ من الالم ولا يملكه الابط البعيد المنطرف الولد الولد وتنفت الهواء أم لا بكاؤه في اللحظة الأولى بشارة لأنه قد تمكن من أخذ الهواء من مكنه من ذلك الملك الحق سبحانه وتعالى الذي يملك كل ذرة في هذا الهواء فأين ملك الإنسان في تلك اللحظة ثم بعد ذلك يتولد لديه الرغبة في أن ينتلك بعد أن يبدأ يعقل قليلا يحب يوسف بهديه ثم بعد ذلك يقول هذا ملكي ليس ملكي ملك لي اخي ولا لاختي وهذا بتاعي كما يقول الطب وتبدا بعد ذلك مشاعره بانه يملك لا بد ان يعلم انه في الحقيقه لا يملك شيئا كما ذكرنا فيما بين البدايه والنهايه ملكه عاريه ومستردة فقهتها ام سليم رضي الله عنها هذه القضيه عندما قالت لزوجها يا ابو طلحه رايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت صاراد ان ياخذوا عاريتهم الهم ان يمنعوهم قال لا قالت تحت ابنك لما مات ابنهما رضي الله تعالى عنهما وكانت قد امرض بذنه رضي الله عنها فعلمت ان الولد عاريه انما اعطاه الله واخذ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في عزائه لدمته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فلتصلوا للصبر لما لم اقض ملك له عز وجل وله ما اعطى هو الذي اعطى ليبتصرف فهم عبيد مربوبون في صورة ملوك متصرفين لكنه في الحقيقه لا يملك شيئا لان الملك والملك الحق لله الحق المبين سبحانه وتعالى الذي يتصرف في الخلق كما يشاء اعلى له الخلق والام له القلق تبره لديه سبحانه وتعالى هذا من مظاهر ودلائل ملكه لا يوجد منازع في هذا لا من مؤمن ولا كافر لا يوجد كافر يدعي انه الذي خلق الخلق لا يمكن انما الذي يدعى بضيه عليهم يدعي حق السياده بالامر والنهي اما ان يدعي انه الذي خلقهم واوجدهم لذلك قال موسى عليه السلام ربكم ورب ابائكم الاولين لان الله هو الذي رب الخلق تفرد بذلك لو ان احد ادعى انه الرب فاين كان عندما كان الاباء الاولين عندما كان الاباء الاولون اين كان هذا الانسان اين الذي قال انا احيي واميت هل يزعم الداعي انه يجري الاحياء والاماته على هذه الكائنات كاذب اثما وقطعا والكل يعلم ان الكائنات تحيا وتموت بغير امره وبغير اذنه وانما زعم انه ينازع لفظا فقط عندما قال انه يحيي ويميت فامر باحياء رجل كان محكوما عليه بالموت او اطلق واطلق صراحه وامس رجلا بريئا كما ذكر ذلك في التفسير عن النمرود لكن في الحقيقه منازعه لفظيه يستر بها الجاهل وهو يعلم ان المنازع كذاب ليت له ملك في ذلك وفي الحقيقه ما احيا الذي احياه وانما تركه حيا وقد حيى قبل امره بذلك وهذا الذي اماته قدر الله ان يموت قبل ان يقدر او يامر بذلك الملك وان نازع ببعد ان هذه الكائنات تحيا وتموت بان هو فاو فكذبه اوضح من كل شيء والله سبحانه وتعالى له الخلق تفرد به عز وجل وله الامر يأمر في ملكه وفي خلقه بمن شاء له الامر سرعا وله الامر قدرا اما قدرا فلاه نازع في ذلك فالاوامر تنزل من عنده نافذة والكل يقر حتى من ينكر ولد الله رغما عنه يقر بان هناك امور اوامر يعني في الحقيقة تنفذ رغما عنه هو ولد قهرا ويموت قهرا ويجري دمه في عروقه ويدق قلبه قحرا امر نافذ عليه لا تطيع مؤمن ولا كافر ان يدعي تحكما فيه ولا ملكا له ولا ملكا له من يقول انه هو الذي يعني يدير الدم في عروقه في الدوره الدمويه ومن الذي يقول انه الذي يجعل قلبه يدق فالقلب يدق الانسان عمره بضعا وأربعين يوما يبدأ قلبه بالنظر سبحان الله أين هذا الإنسان حتى من حياته الذي نعلم أنه مات إذا توقف نوضة قلبه تبدأ وهو لا يعي ولا يلد له عقل يفكر أصلا إنما أمر تذير خلايا أن تنبض بالحياة في لحظة معانا لو لم تنبض لما تكون هذا الجنين أصلا ولما حي فالله له الأمر سبحانه وتعالى واما الامر سرعا فهذا الذي يراجعون به الكفر والمنافقون وان تلوم اجبروهم ممن يقول نحن نأمر ونحلل ونحرر وننهى كما نختار وكما نشتري او كما يختار الفلان او كما تختار المجموعه الفلانيه او الكثره الفلانيه او غير ذلك مما جعلوا له الامر فيما يختص بالتشريع وكل مؤمن يعلم ان الله له الامر شرعا كما له الامر قدرا لا منازع له في امره شرعيا بمعنى ان اوامره لا يجوز ان تقابل ب ورود اختيار فيها بقبول او رفض او اباء او رد وانما لابد من الانقياد الكامل لاوامره الشرعيه سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين ولما هذا من اوضح معاني الربوبيه كما نخبر بان الله له الخلق فلا بد ان نقر بان الله له الامر سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا مضاد لامره ولا معقب للحكم كما ذكرنا بالنوعين فان الامر امر شرعي وامر كوني والقضاء كذلك والحكم كذلك و الإذن كذلك فكل هذه منها القدر ومنها الشرعي وفي كل منها لا رد لقضائه عز وجل شرعا وقدرا ولا معقب لحثني شرعا وقدرا ولا مضاد لأمره شرعا وقدرا سبحانه وتعالى فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرعي لا يدود لأحد أن يقول ولكن فلم فر في أن يعبد غير الله مثلا لا هذا لا يكون مؤمنا حتى ولو كان قال انا اعبد الله ولكن هنا حر ان يعبد غيره قضى ربك ان لا تعبده الا اياه فمن يرى ان هناك من يرد قضاء الله شرعي خرجا من الاسلام وخرج عن ترحيد الله واما القضاء الكوني اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون قضاء بان يوجد ويكون شئ فلا يدوز لاحد ابدا ولا يدوز لا يوجد في الحقيقه فلا يوجد ليس فقط لا يجوز لا, لا يوجد من يدعي انه يقدر على رد هذا القضاء سواء فيما يتعلق بافعال بدن اختياريه او اضطراريه القضاء نافذ لا رد لقضاء الله على الجميع وكما ذكرنا الامر كذلك امر ان لا تعبدوا الا اياه هذا امر شرعي لا يجوز ان يعارضه احد ومن راى ان الذي احد ان يعارضه او ان يضاده او ان يمره بخلافه فانه ولهذه الله قد خرج عن تقرير الله وترك مله الاسلام الذي هي الاستسلام لاوامر الجواز وكذلك الامر الوني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول الامر كن فيكون ومن هنا سميت كونيه لانه امر تكوين يكون الله به كن فهذا لا يوجد من ينازع فيه كما نفقنا والحكم كذلك فإذا حكم الله بأمر شرعا كما قال يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وكما قال سبحانه وتعالى وإن فتكوا شيء من أزوجكم أي كفار فعاقبتهم فآتوا الذين ذهبت أزوجهم مثل ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم وإن أكم فهذا حكم شرعيه وكما قال عز وجل إن الله يحكم ما يريد بعد أن ذكر الأمر بالوفاء والعقول يا أيها الذين أمنوا أوكم بالعقول وحيدت لكم بليمة الأنعام إلا ما يفلى عليكم غيرهم إلي الصيد وأنتم قرم إن الله يحكم ما يريد فهذا لا يجوز لأحد أن يرى تعقيبا عليه أو اختراحا أو تعديلا أو قبولا أو استفتاءا أو عرضا على اراء البشر معقول بالله هذا مناقضه لتوحيد الله وكذا حكم القدري الكوني الذي يحكم سبحانه وتعالى في الخلق بما يريد كما قال يعقوب عليه السلام بعد ان امر بنه الدخول من ابواب متعدده متفرقه خوفا عليه من العين وما ينقل من الضرر بالعين او الحسد عند وجود حكم الله القدري الكوني قال ان الحكم الا لله وما اولى عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله يعني لو حكم ان يصيبكم ضرر وقع الضرر عليكم فهو يفوض امره الى الله وكذلك الحكم الجزائي يوم القيامه كما وصف الله سبحانه وتعالى من حوار المشركين البؤسا والاذباء في النار قول بعضهم لبعض ان الله قد حكم علينا اليدان وهذا الحكم الجزائي الذي يطبع فيه الحكم القضائي الكوني مطابقا لما شرع الله سبحانه وتعالى الا له الحكم شرعا وقدرا ويوم القيامه وهو اسرع الحاسبين كما وقف نفسه عز وجل فهو عندما يحاسب الناس لا يحتاج الى مراجعه كتب ولا دفاتر ولا شيء هو عز وجل أشهر خاسر له ملك السماوات والحرب من الأرض الذي يتعين أن تفكر الإنسان في معاني هذا الاسم ما ذكرت إلى ما ذكرنا من المعينة الماضية التي هي من مقتضايات الملك أن يتفكر أن ملك الله عز وجل في الأرض وملك الله عز وجل في السماوات وملك الله سبحانه وتعالى فيما بينهما وإليه المصير وهنا يظهر لكل أحد ان عبد المولى لله وحده لا شريك له ولذا قال عز وجل والامر يومئ الى الله وقال مالك يوم الدين وقال ملك يوم الدين وهو كما ذكرنا ملك في كل الايام لكن اذا صار الناس الى الله وصار الخلق الى الله فعند ذلك لا ينادي احد في ذلك قال رحمه الله القدوس السلام الذي تصفه لذاته تماما وتقطع عن كل نقص او حال وتعالى عن الاشبال والانثال حرام هذا الوقول ان تصفه وعلى الاوهام ان تكلفه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى هذا الاثنان الكريمان من اسماء الله الحسنى اصغى الله عز وجل بهما فقال الملك القدوس السلام ومعناهما متقارب القدوس الذي تحدث وتنزه عن كل نقص والسلام الذي سلم من كل عيب وهذا يدل على نفي صفات النقص عن الله عز وجل وهو نفي متضمن لاثبات صفات الجمال فان القران والسنه ليس فيهما نفي مطلق وانما نفي مقيد باثبات صفات الكمال المضاده لصفات النقص فان الله سبحانه وتعالى ما نزه نفسه عن صفه نقص الا وصف نفسه بضدها التي هي صفه كمال فنفى عن نفسه نفسه مثل الموت واثبت لنفسه الحياه وقال وتوكل على الحج الذي لا يموت بل في كثير من المواضع يبدا بذكر الكمال قبل النقص كما قال عز وجل مثلا في نفي صفات النسيان التي بهاء العلم قال وما نتذكر الا بأمر ربك لما بين ايدينا وما خلفنا وهم خلف ذلك وما كان ربك نسيانا فابدى جمال صفاته عز وجل وملكه التام وامره وهذا مستلزم لعلمه ونفى نفسه صفه النقص سبحانه وتعالى وكذا وصف ربنا سبحانه وتعالى للوحدانيه قل هو الله احد الله الصمد ثم نتعمق فيه ما ينفيها من الولد والوالد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهكذا في كل معاني النفس ينفي الله عن نفسه صفات النقص متضمنا ذلك في اثبات صفات الكمال واسمس القدوس واسمس دلاء يتضمن ذلك فالله عز وجل القدوس الذي تقدس الذي تنزه الذي يعني وصف نفسه بالطور ولذلك يقال نتا يعني قدس الله غلاما او لا قدس الله امة لا يقض من قويها لضعيفها يعني لا فخرها الله ولا نزها عن اوصاف النقص وقد ينزه العبد عن بعض صفات النقص على ما يليق به والله منزه عن كل صفات النقص. فهو منزه ومعنى الطهر كذلك ان الطهاره نزهه فلطف المطهر او المطهر بالطهر يعني البعيد عن ما يوصف بالنقص والنجس والرز والغ غير ذلك ولذلك قيل في القدوس الطاهر وقيل فيه الذي منزه من سوء النقائص ونحو ذلك والسلام الذي سلم من كل عيب والله سبحانه وتعالى متفرد بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقص لذا قال في صفه الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس ليتنزه عن كل نقص ومحال يعني كل شيء مستحيل على الله عز وجل لانه نقص فهذا منزه وتعالى عن الاشبال والابتلاء لنا من له سليم ومثل فهذا لا يمكن ان يكون متفردا بالالهيه او بمبيه فهذا يدل على نقصه لان له شبيه وله مثل فالله منزه عن الاسباد والامثال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكما قال سبحانه هل تعلم له شبيا لا كن له سبحانه وتعالى بانه متفرد لانه واحد احد كما قال ليس كمثله شيء وهو الثمن المصير وانت تلقى في كل هذه المواد ان الله حين نزه نفسه عن النقائص اهبد لنفسه صفة الكمال التي تبعد للصفة النقصة قال حرام على الرقول ان تصفه لانه ليس كمثله شيء فلا يمكن ان تتقيل الرقول كيفية ذاته وصفاته ولا ان تصف على الاوهام انت كيفان العقول لا تصف الرب عز وجل انه انما يوصف الرب بصفات التي وصف بها نفسه فالعقول لا تستطيع لا تستطيع ان تصف الرب سبحانه وتعالى من قبل نفسها انما يوصف الرب بما وصف بنفسه ووصف به رسول وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دهن مبلغا لله عز وجل اما العقول فما دخلها بذلك القبول والتسليم لما أرد في الجامعة السنة وفصرها الله سبحانه وتعالى عليه على معرفة صفات الكمال فإن كل كمال ثبت أنه كمال للمخلوق فالله أولى به عبده وجل سبحانه وتعالى فلا ندخل للعقول المجردة عن الوحي أو عن الفطرة التوية في أن تتكلم في صفات الله ولذا الذين انحرفوا في هذا المقام من الفلاسفه والمتكلمين اهل الزيلي ومبارات ومن تبعهم على ذلك الذين جعلوا الاصل في معرفه صفات الرب ما تمليه عقولهم القاصره مع كونهم قد فسدوا افتراهم ولم ينهلوا من معين الوحي لان نصوص الكتاب عندهم ظواهر تحتمل التاويل ونصوص السنه عندهم احاد تحتمل الرد والتدقيق لذلك اعتمدوا على العقول وهذا من افضل الطوائف فان نصوص الكتاب هي هي نصوص البينه الايات البينات الكتاب المبين ونصوص السنه هي التي تبين كتاب الله ودبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من صفات الكمال للرب عز وجل الذي تقبله كل الجمهة السريمة والعقول السريمة وأما أن يتخيل إنسان المحلوق كيفية صفات رب عز وجل او كيفية ذاته هذا مستحيل فإثباته صفاتي رب عز وجل تالك ذات كإثبات ذاته فكما أما إثبات ذات الرب إثباته نور لا إثبات تكيف فكذلك إثبات صفاته عز وجل إثباته نور لا إثبات تكيف نثبت ولون أحد ما تسمى وجود صفة البصر نثبت وجود صفة الرب ولا نكيف كما قال عز وجل ليس كذلك شيء فقال ولم يكن له كوف وان أحد فقال عز وجل ولا يحيطون به علما فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقول آلت رحمه الله استواء العلوم والكيف مذهول والإيمان به واجد والسؤال رحمه العالم والدريب فكره في آخر هذه الجملة فقال فقال الراقي السكاني الشيخ هو السنه العصي يقول رحمه الله المؤمن الذي امن اولياءه من تزين الدنيا فقام في الاخره بعذاب الهاويه واقام في هذه الدنيا حسنا وسيوتي لهم دار المقامه فيه لمن عليه اسم المؤمن ذكر من معانيه الذي امن اولياءه المؤمن من الامن هذا احد المعاني التي ذكرت عن الثلب في معنى اسم المؤمن وذكر منه احد اجزائه ايضا احد معاني المؤمن وهو التامين الخاص الا الايمان الخاص الايمان هنا بمعنى امن امن عباده ايمانا او تامينا خاصا عباده المؤمن دون قص او والا معناه اوسع مما ذكر رحمه الله ومعنى المؤمن امن امن عباده ان يظلموه فالخلق جميعا في امن ان يظلموا حتى الكفره لا يخمن عليهم غير اوذار هو سبحانه وتعالى لا يجعل واذر فاذر وزرقا كما حكم عز وجل في كتبه المتقدمه والمتاخره الا تزر وازره وزر اخر ولا يجني والد على ولده ولا يجزي والد على على ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا وهو ايضا لا يجني عليه شيئا هذا عدل عدل حتى الكفره لا يحملون اوزارهم ما معنى اذا قول عز وجل ولا يحملون اثقالهم واسقال ما اسقلوا انما هي اوزارهم التي تساوي اوزار الذين ضلوا في الضلال ولذا لا ينقص من اوزار الذين اظلوا هو وزرهم لان وزر الدعوه الى الضلال غير وزر الضلال نفسه وزر الدعوه الى الضلال عظيم يساوي ويكافئ اوزار الذين ضلوا بسبب دعوتهم كما ان تواب الاستدلاء اكمل منه تواب الدعوه الى الهداه والدعوه الى الهدايه فمن دعا الى هدى كان له مثل اذول من تبعه من غير ان ينقص ذلك من هضور شيء ومن دعا الى ضلال كان عليه مثل اوزار من اتبعه فهنا نرى ان حمله الاوزار الثقيله على الدعاء الضالين المضلين انما هو وزرهم في الحقيقه وزر الدعوه الى الضلال والالهيه فالله عز وجل امنع الى ان يرمهم ولانبالهم مؤمنين من هذا الاسم خصوصيه أمنهم سبحانه وتعالى في الدنيا وأمنهم في قبوله وأمنهم يوم القيامة يقول الذي أمن عباده أولياءه من خذي الدنيا ووقاه في الآخرة على والهاوية وصد عز وجل الأمن الذي يعطيه ويهبه المؤمن عز وجل لأولياء المؤمنين فقال فقال الذين على لسان ابراهيم عليه السلام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مختدون والامن والايمان قرينان فالمؤمن المصدق المتبع العامل بتكليل الله عز وجل وطاعته مهما كان حوله منسدل الخوف لان المؤمن امنه والامن هبه من الله عز وجل يقربها في قلوب من شاء من عباده وينذئها ممن شاء من عباد جعل سبحانه الامن والايمان قرينان وجعل الشرك والظلم والرعب قرينان كما يفهم من الايه ادنى الذين لبسوا ايمانهم بشرك ليس لهم امن ولا لهم مهتدون وبيّن سبحانه وتعالى ذلك اوضح بيان في قوله عز وجل ان نسف في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشرف بالله ما لمن جدي سلطان وما واه من نار وبالسمت الظالم فالظالم مرهوب خائف واذا بلغ ظلمه الظلم الاكبر الشرك بالله بلغ خوفه الخوف الاكبر اشد خوف يكون المشرك كما ان اعظم امن يكون لدى المؤمن لانه امنه الله امنه الله جعله في امن وكذلك يؤمنه في قبره فاذا اتاه الملكان الشديدان الازرقان الاسودان المنتهران شديد الانتهار يقفان على راسه بمطرقه من حديد لو ضرب بها جبل ل صارت ترابا فيؤمنه الله عز وجل ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيرد الله عليه قلبه كما كان عقلبه كما كان يؤمن بالله في الدنيا ويستطيع الجواب بتثبيت الله ويوم القيامة يؤمنهم الله من الفجع الأكبر كما قال وهم من فجع يوميذ آمين قال عز الله لا يحزنهم الفجع الأكبر فتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعبون قال عز الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا فتنزل عليهم الملائكة أن لا تخاف ولا نحزن وأبشروا الجنة التي كنتم تعبون ذا كلهم من اثار اسم المؤمن عز وجل الذي امن اولياء كما ذكرنا ايمانا او تامينا خاصا امن خاصا جعل لهم وانا ب لهم امن خاصا الجميع امن من من الظلم ان الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما كما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان وقمعت نفسي ان الله لا يظلم مستنطا ولن تكن حتى نصر، فالجميع آمنون من أن يغلبوا كما ذكر ذلك ابن عباس وعمر تصوير مؤمن والمؤمنون لهم نصيب خاص أكمل وكلما زادوا إيمانًا ازدادوا, إيمان ازدادوا أمنًا وأعظم الأمن عندما يرون الجنة فهي دار الأمن ودار الأمان والسلام و كما وصفهم الله سبحانه وتعالى وهم في الغرفات آمنون واما القصاب فهم في الدنيا في فزع ورعب اشد درجه الخوف ثم رعب سنلتي في قلوب الذين كثروا الرعب لذا تدربه الله وان كثر حوله الحراسان وكثر حوله الجنود وعظمه حوله الاتباع مرعوب في كل لحظات حياته والعيا لله يخاف مما يعلم ومما لا يعلم لا يدري الى اين يهرب ولا الى اين يهرب ول نفسه تناديه دائما الى الفرار والهرب الى حيث لا يدري ولا من اين ياتيه الخوف والعياذ بالله وهو بسبب شركه بالله بما اشرك بالله وكذا الظلم يخافون وبئس مثوى الظالمين اذا لبد ايمانه بظلم دون شرك حصل له خوف دون خوف المشرك وكذا في القدر يكون المشرك فزعا عندما يأتي المكان وكذا العصار يأتيهم من الفزع إلى الخوف بقدر ما عصوا أثناءه وفي القيامة كذلك الخوف عظيم هائل يوم الفزع الأكبر نعوذ بالله من هذا الخوف ونسألوا عنه أن منا في الدنيا والآخرة وأهل النار في النار لا ينتهي خوفهم ورؤبهم فإنهم ما توقف عذابهم عند حد فَذُوكُوا فَلَنَّ جِدَكُمْ إِلَّا عَلَاكُمْ نعوذ بالله إلا عَلَاكُمْ فهذا أحد معاني اسم المؤمن الذي أشار إليه في أه... الذي آمن أو دعوهم في هذه الدنيا وقوم في الأخيرة عذاب الهاوية وآتاهم في هذه الدنيا حدنا وصيحلهم در المطارة في جنة عليها وهناك معاني أخرى لعله لا يأتي تفسيرها أكثر لكن كإشارة لها لتتم الفائدة المؤمن معنى المصدق صلى الله على الرسول صدق نفسه كل صدق الله وصدق انبياءه ورسله ونزههم ان يقولوا كذبا او باطلا كما قال عز وجل تصديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم محمد الرسول وكذا ذكر سبحانه وتعالى سلامه على المرتدين كما قال وسلام على المرتدين لتلابث ما قالوه من الكذب والباطل ونزول فصدق سبحانه وتعالى نفسه وصدق أمبياءه وأولياءه فيما قالوا شاهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالفزد لا إله إلا هو رسمه فهو سبحانه وتعالى يصدق على كل حق يصدق أولياءه كما قدرنا وأمبياءه وصدق نفسه سبحانه وتعالى فهذا المعبى التالي من معاجي اسم المؤمن عز وجل معه ما بابد للمؤمن في إيمان إيجاد الإثم أن يطلب الأمن بما جعل الله ربي الأمن كما ذكرنا بمعاني الأمن في الدنيا والآخرة وكذلك أن يصدق الله عز وجل بما أخبر به عن نفسه عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا الله إثم المهين قال رحمه الله المهين الذي شهد على القلق بأعماليه وهو القائم على كل نفسه بما كسبته لا تقف عليه من طافره انه بعباده لقريب هذا هو المعنى المقصود عند ذكر في اسم الله عز وجل المعين وهو الشهيد الرقيب الشهيد الرقيب ليس كما يستعمل في ربنا بمعنى المسيطر ليس هذا واردا في الثلث رب منبرت الله علي وانما المهيمن الشهيد كما قال عز وجل في كتابي وهو الذي أنزل عليك قال عز وجل وأنزلنا عليك الكتابة مصدقة بالحق مصدقة لما دينا لينا الكتاب ومؤيننا عليك أي شهيدا فالقرآن مؤين فإذا يعني مصيد لكما هو المعنى شهيد شهيد على الكتب السنة المحر يشهد لمن فيها الحق ويضيح ما انخل فيها من المقاد الشهيد المقيد الله يغيب عزكم كما قالوا وما كنا غايبين قالوا على كل نفس بما كسبت برقبه والمراقبه والمحاسبه لا تخفى عليه منهم باخ وهذا معنى اسمه المعين وردت يعني اقوال اخرى في ذلك قال الحسن الامين القول الاول المهم اللي هو الخطيب الشريف هو قول ابن عباس وامجد وقتاده والسدي ومقص ود قال الحسن الامين فهو عز وجل اذا اخبر بامر فهو الحق لا بد ان يقبل وقال الخليل هو الرقيب الحافظ وذا قول ابن عباس وقال مزيد المصدق من مثل المؤمن وقال تاريخ المسيد والضحاك القاضي ان اللي يقضي بين العباد وقال مكثن هو اسم اسماء الله تعالى في الكتب يعني المتقدمه والله أعلم يتأولي لكم أتتوقف منه أصح الأقوى ما ذكرنا من أنه المهين بمعنى الشهيد والرقيه العبد فالتحضر سرود الرب سبحانه وتعالى عليه ومراقبة له له اتقى الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأقواله وأعماله بل صفة مراقبة الرب واستشعار بأنه الرقيب المهين المهين هو الذي يوصل العبد الى مقبة الاحسان كما قال نبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الاحسان ان تعبد الله كأنك ترار فإلا تكن رار فإنه رارك والإنسان هو مجمل على انه اذا استخدر الرقابة من غيره راعى ذلك الرقيب والشهيد واذا استخدر انه مشاهد فإنه يراعي من يشهد فاذا استخدر العبد ان الله تحضر شهيد عليه معصى وإنما بضعف شعوره بمعنى هذا الاسم الكريم وضعف استحضاره بقلبه فيضعب ايمان فعند ذلك تقع منه المعصير ولو زال بالكلية لكفر لو زال بالكلية معنى مراقبة الرب عبد ذا للأرض استحضار العبد أنه مطلع لزال الايمان وإنما لا بد أن يكون فوجود في قلبه ولكن كما لا يضعب فتغرب الشهوة وقد ينتى العبد ف يعني يتمكن من الشيطان كما ذكرنا نعوذ بالله قال انه بعباده لقدير بطير العلي الذي ما مراد له ولا مرام للجنان اسم العزيز من اسماء الله الحسنى الذي وصف الله بها نفسه كثيرا وصف نفسه بالعزه وان له العزه سبحانه وتعالى وهو ذكر معنى من معاني العزه او العز بمعنى الذي لا مغالب له ومعنى ثانيا وهو الذي لا مرام لجنبه لا مغالب له لا غالب عنه وجد لا يغلب يعصر معنى عجز من غلذ في المثل العربي من عز بذ اي من غلط اخذ المكافء البذ اللي هو المكافء عندهم من عزبت يعني اخذ الغنيم من عزب فالعزب لا يستج معنى الغلبة ومعنى لا يغالب اكمل من معنى لا يغلب فالله غالب على امره سبحانه من العزب لا يغلب لا يتصور اصلا ان يطلب احد غالبا للرب على التوجه يعني لقلنا الغتر والقتال لقلنا قتل وقاتل قاتل ما طلب ايه القتل طلب ان يحتلق قاتلمه طلب قتله فلو هو واحد قتل واحد بالفعل قتله لكن قاتله ممكن يكونش ايه قتله بس يطلب ذلك فلو كلنا لا يقاتل محدش هيتطلب عن يقاتله يفكر ان هو ايه يطلب قتله مش ممكن ان هو ايه يقاتل فالله سبحانه وتعالى لا يغلب وهو عز وجل لا يغلب بمعنى لا يروم احد لا يفكر احد في ان يغلب امر ربي سبحانه لا يغلب الرب عز وجل ولا ما يفكرش ازاي ان لا يظلم ان يغلب محدش يتطلع الى ذلك زيها بقى وطريق منها لا مرام لجنبه لعظمه الله عز وجل لا يتطلع احد ان ينازعها في الحقيقه حتى وان كان البعض قد زعم انه ربه والاعلى ونازع الرب عز وجل وقال انه خي وابيد و قال غير, غير فعل غير ذلك الكفره والطواغيت وقال او لك رب غيري ونحو ذلك لكن في الحقيقه لا يروم ذلك لذلك لما قال ابراهيم للمنذر ان الله ياتي بشرف من مشكفات هذه المعارض لم يقل تعالى ابني لبناء لعل اصلي الشف لا ده قال عذر الله فابوه الذي كفر لا يستطيع احد لا يمكن ان يناجي على الرب عذر الله من ذلك فعظمته عز وجل لا يروم احد لا يعني يفكر ان يريد ان يصل اليه ده في عقل مطلق للعباد ان يا يعني يريد ان يصل الى جناب الله عز وجل وعني قدره سبحانه وتعالى لا يمكن ان يروم ذلك قهر الله العباد عذهم غلبهم بحيث انهم لا يفكرون لا لو فكر الانسان في ذلك يحكم على سبيل العجز بالقطع واليقين ولذلك فرعون عجز عن مواجهه ايات سيدنا موسى التي ذكرها الات العقليه الات ال ال الطريه قال رب السماوات والارض وراهما ان كنتم موقنين فرون كاي مريم الشغف لكن ما يقدرش يرد اه قال لمن حوله قال لمن حول الاله تستنهم قال ربكم ورب ارايكم اوائي فارئذ رسولكم الذي أرسل لكم ويردش على ولا حجه من هذه الحجج مين رب هؤلاء الناس مين رب الآلهه الاولين حوليها ربين قال رب المشرق والمغرب وهو انه كنت تظنون شرق الغرب بيقضى في رجول انا بطلعها من الشرق ولا بخليها تغرب من الغرب لجاء الى البطش قال اين اتخذتم اله غير الله الجامد المتكلم ايوه درج لا يمكن ان يروب ذلك احد فالله عز وجل العظيم الذي لا مغرب له لا يغالبه أحد بل لا يغالبه أحد المال الكفر بيحاول يغالبه سرع ربنا ده بيحاول يغالبه المؤمنين لكن هم يقدروا حد منهم ينازع انه هو ان الأرض يدهز حد يقدر يقول احنا قوة عظم مثلا مثل في الأرض يعني مش هنخلي التنزل تصف احنا أكبر قوة أكبر دولة في العائلة مش هنخلي العصير في جيلنا وانه وقال لا يمكن ما يقدروش حد شيء يقدر يقول أبدا انه هو ينازع ويغالب في مثل ذلك ان هو يقول للشام تتاخر شويه بتقدم شويه لا. لا يمكن لاحد ان يبقى احنا على ده ولذلك لما يقولوا احنا بنتحدى ربنا يصيبهم رغم ان عدهم يوم ما قالوا سفيننا لا تغرق غرفه الاول ايه ثور الرحله مالو تشالنجر التحدي تحدوا مين ما اعرفش تحدي العقبات فانفجر في اول ايه في اول رحله تشالنجر والله معنى انهم تحدوا قام ارادوا ان يتحدىوا ربهم فقسمه الله وكل يوم تحصل من اكل الله سبحانه وتعالى ما يدلنا على ان الله عظيم لا غالب والله غالب على امره شوفوا سبحان سبحانه, سبحانه الله. اخوه يوسف ارادوا ان يغلبوا يوسف ويذلوه ويجعلوه بعيد عن ابي ويفوزوا فرجع الله ما يفعلونه سببا لتمكينه على يد والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلموا اراده بعض العباد ان تحدث يوسف فاستسجى اذ تري بلا فجعل الله استجنا تبيلا الى ملكه عليه وعلى الناس الله سبحانه وتعالى لا يغالب ذلك الذين يناجرهون الله عز وجل شاء امره الشرعي ودا هم واهبون في ذلك فالله غالب على امره هو سبحانه وتعالى لا بد وان يصر بنا سبحانه وتعالى ومهما طروا فيغلبون المؤمنين مده ثم العاقبه للمستقيم كما وصفه سبحانه لان الله عادل قيل قد ختم الله عز وجل ايات ذكر الامور السابقه بعدها لكن كثير قال ان في ذلك لا اري وما كان سوء المؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى هو الذي غلب به رؤساء غلبوا امره غلبوا عبده المؤمنين نازعوا يعني ما شرعه سبحانه وتعالى فغلبهم الله ورحمه عباده و يعني من قريب من هذا المعنى بس يعني ازاله التوضيح له ان العزيز بمعنى العزيز وانتقامه ممن عادا المنتقم ممن عادا الشديد انزال العقوبه بمن خالف امره الشرعي سبحانه وتعالى فالله عزيز ينتقم ممن خالف شرعه ينتقم ممن كذب رسله ينتقم ممن عادى اولياء يثأر لهم عادلا لانه العزيز سبحانه وتعالى ولذلك يعني جعل العزة لعباد المؤمنين قال من كان يريد العزة فلله لعزة جميعا إليها صدر كنون فيه والعمل الصالح الله هذا من آتان أن يؤمن الإنسان لأن العزة لله أن الله هو العزيز أن يخصب العزة لغير طاعته لأنه قال عز الله ولله لعزة ولرسوله وللمؤمنين كيف حصلوا على العزة التي تناسبهم ليسوا أنهم أعزة مع الله هل هم ادل شيء من الله عبيد وإنما اعزهم الله على من قلتهم بالكلم الطيب والعمل الصالح فالله عز وجل العزيز لم يؤذ أولياءه سبحانه وتعالى ومن طلب العزة بغير طاعته ادله الله ومن طلب العزة بغير فيه الله ادله الله هذا والله مشهود على الكبير الصالح تجد ان الله ادل الصغاق المجرمين ادل بعضهم لبعض تجد يصغى على ابو عفان ويضربهم وتكبر عليهم فيهينه الله باعرضه على هذه الاعداء كما اهان في العوض وهو يغرق وجعله يصرخ امنت انه انه لا اله الا الذي اماده به بن اسرائيل وانا مسكين ووينا باخراج جثته ميتا لا حراك فيه وهكذا وهذا يعني يعني يهين الله الظالم ويلل وأسوأ ذلك أن يذله على يد الحقيرين من أعدائه عز وجل الذين هم أحقروا شيء وأذنهم هم أحقروا شيء فإذا أرد الله إهلال إنسان مكن أعداءه منه بمعنى جعله تابعا لهم وإلا فالله عز وجل إذا صلت أعداءه على أوليائه إنما يصدفوا على أبدانهم على أموالهم على أرضيهم لكن لازم تتمنا من قبوله من قلوبهم ولذلك قلوبهم دائما كارها للباطل عزيزه علي تمترى علي وهذا اغضب شيء للكفره والمجرمين انما يريدون القلوب انما يريدون ان تخضع القلوب لهم وان تتابعهم وهم بما اكره الناس بانواع الاذهال لتوافق الالفه والاما انما الاهانه الحقيقيه والاذلال الحقيقي من وافق القلب من رضي وتابع من كان ذيلا لهؤلاء الكفره والمنافقين ولا اله والله هذا هو الذل الحقيقي الذي يعني يطلب صاحبه العز فسبحان الله ذليل يطلب العزه بما يزيده ذلا ولا اله والله فهذا الذي اخضعه الله وجعله تابعا للكفره وتابع لاعدائه يوافقهم بقلبه ولسانه ويحبهم ويرضيهم و يعادي من اجلهم دين الله واولياء الله عز وجل فاي والله اعلم بالد وفي اعظم الهانه كما قال عز وجل ومن يهني له فما له بمكرم فهؤلاء اهانه الله عز وجل واذل لهم لانه لم يطلبوا العزه من العزيز سبحانه وتعالى وانما طلبوا العزه بمعصيته والجفر به فاهانه الله لذلك نقول المؤمن لا يذل لم يكن السجن ذلا ليوسف عليه السلام ولم يكن الصداع ذلا لبلال ومن شبهه من الصباع فينا من المؤمنين وانما الذل كان للكفره الذين ملك الله رقاب نواصيهم للشياطين الم ترى ان ارسل الكافر الكافرين شاطين على الكافر متاذ اعداء الله عز وجل عندما ياخذون ب يلعبون بهذا العبد وياخذونه يمينا و شمالا وما يفظهم الله عز وجل في الدنيا بهذا الذل وبانواع الذل الا تستجد اداره هؤلاء وهؤلاء احضحهم الله بانواع الفضائح على العالم كله فقد راينا والله من يقولون انه ربما رئيس اكبر دوله العرش ونحوادات ما كيف فضحه الله اذله واهانه اعظم الاهانات وفضحوا الفضائح المتتابعه ولا حول بالله ففمن اي عذ يطور الناس اكثر من مثل هذه الرئاسه مثل هذه الدول اي عذ دنيويه اكثر من ذلك واي ذل أشد مما يقع له فضلا عما ينتظرهم من الظل والهوان ولعاذ الله لأنهم طلبوا أن أزدر عير طعف الله فانتقم العديد منهم سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العديد الرحيم وكما قال في آخر هذه السورة وتوكل على العديد الرحيم الذي يراك حين تقول فأنت حين يشد بك الكرم ارجع إلى العديد وتوكل عليه وفوض امرك الي سبحانه وتعالى العزيز الغالب المنتقم من اعدائه الذي يذلهم ويهينهم ولا يجعلهم عزيزا لانه لم يطغى لعزه منه سبحانه العظيم هناك معنى اخر بمعنى اسمه العزيز عز وجل لم يعني يوسف اليه الشيخ رحمه الله وهو العزيز بمعنى المتفرد كما يقال هذا شيء عزيز يعني لا نادر لا ولول ذلك قليل الولود الله عز لله عز وجل العزيز الذي لا نظير له لا ند له لا كميل له لا كفوا له فهو عزيز متفرد سبحانه وتعالى احد احد احد واحد لا شرب صب سبحانه وتعالى فالعزيز بمعنى الواحد الاجل بمعنى الذي لا نظير له ولا ند له ولا كفوا له سبحانه وتعالى كما يعني الذي لا ينال جنابه لا ينال, لا ينال يعني جنابه ولا ينال عظمته عز دل كما ينفل نخلة عديدة يعني يخلى طويلة لأنه يصعب أن ينالها أحد فالله سبحانه وتعالى لا مرامى لجناب ذا معنى الذي ذكره هنا رحمة الله أقول قادي هذا باستاذ الله الدركة في زمان الثاني إن شاء الله بعد صلاة العصر مرض وعلى صلاة العصر بسرم بسرم الثاني من دفئة اشتغ فيه, ده فيه. او درس في معرض القبول ودرس في فكر